صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد صَارَ صَالًا عَاتِيًا سَخَّرْنَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ يَأْوِتٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ عِجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ دَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لم هم ما طغن ما أحملناكم في الجاهية لنجعلها لكم تذكرة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 راق حسابيا فهو في عيشه الراضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه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 ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون درا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا ولا طعام إلا من غسمين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 حَجّنَ انْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّ لَنَا عَلِمٌ مِّنكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَصْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ العظيم